بسم الله الرحمن الكافرين ليس له دافع، الكافرين ليس له دافع من الله ذي العدل. والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تصبر صبرا جميلا تصبر صبرا جميلا إنهم يرون يوم تكون السماء كالمر وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن, وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما ولا don't وفقيلة التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم دَعَوْا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى دَعَوْا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا مسه الشر جزوع، إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع. للسائل والمحروم، للسائل والمحروم، والذين يصدقون به يوم الدين، والذين يصدقون. يوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن أولئك هم العادون أولئك في جنات مصر كفوا فوق بلك مصيد، فلا الذين كفوا فوق بلك مصيد عن اليمين وعن الشمال. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لا فلا أقسم برب المشارق والمغارب لا يلاقوا يومه الذي وعدوه يوم يخرجون من الأجداد سرا كأنهم إلى نصب في ظود يوم شيعة أبطال ترقوا بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون